وَأَثْنُوا عَلَيْهِمْ نَبَأُ نُوحٍ إن إِذْ قَال لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ مُنْهَمًّا ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ صَالِحًا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا قَوْمُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ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 قالوا أجلسنا لتفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبريا في الأرض وما نحن لكم بالمؤمنين.